وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم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 إن أخذه ألم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع لهم الناس ذلك يوم مجموع لهم وذلك يوم مشودة وما نؤخره إلا لأجل معدودة يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقيه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار ففي النار لكم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا لا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وَأَمَّنَ الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ وَأَمَّنَ الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا مَدَامَةِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إلَّا إلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً لَيْرَمِجْدُونَ فلا تكفي مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولو لا كلمة سبقت من ربكن قضي بينهم وإنهم لفي شك منهم مريبة وإن كل اللهم لا يوفنكم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت وما تاب معك ولا تطغوا إن هُوَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَمْكُنُهُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَلَا تَمْكُنُهُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ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 إن الله لا يضيع أجر المحسنين، فلو ذا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد، ينهون عن الفساد في الأرض، إلا قلين مما من جئنا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وما واتبع الذين ظلموا ما اتنفه فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلمها واهلها واهنو